بسم الله الرحمن الرحيم الف لام صاد كتاب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 قليلا ما تذكرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم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 ناظبين والوزن يوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ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 سواهما وقال ما نهك مع ربك ما عن هذه الشجرة وقال ما نهك مع ربك ما عن هذه الشجرات إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين.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 وناداه ما ربه ما ألم أنكما أن تلقم الشجرة وأقلكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا فزنا وإن لم تغ. لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستطيعون تأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 أولهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذو كل عذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا و تكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقموا الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون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 وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت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 الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتكون قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا راك في سفهت وإن لنا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 بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمة من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 قد جاءتكم بينتم من ربك هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إنت يا خذكم عذاب أليم، وذقروه إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا، وتنحطون الجبال ضيوتا. اذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أقاهم شعيبا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 الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصد عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كان قايمة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقايمة لم يؤمنوا فاصبروا وقايمة حتى يحبوا. هم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن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 كيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدأنا دلنا ما كانت سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ابا انا الضراء والطاء فاقدناه بغتة وهم لا يشعرون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 ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم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 وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق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 فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء ناضرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأضعه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 وذكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين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 ربنا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقد أبناهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهم قاهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا آذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَ ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا الى فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم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 والطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُنَّ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ فَاتَّقْنَا مِنْهُمْ فَأَذْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّ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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إن قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أَظِيّ رَبِّي أَبْغِيْكُمْ إِلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا جَئْنَاكُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعْوَنَ يَسُوونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَ ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفهد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 تقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا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 فَإِذَا كَلَّمَ النَّاسَ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا مُشْتَلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولم سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لَئِلَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمْ أَرْجَعْ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ رَبُّهُمْ أسفا قال بئس خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعقوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُنَافِقُونَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدين الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هودنا إليك قال عذاب يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولًا نَّبِيًّا أُمِّيًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَّكْتُوبًا كتب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمون بالمعروف وينهأهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.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 سبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض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 فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقولوا منها حيث شئتم وقولوا حقا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا خذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يبسكون. فلما اتوا عما نو عنه كلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدعو الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 تكون، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتلون اتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وَاَبِي يَعْدِلون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 الغيب لست اكثرت من الخير وما مسني السوء. ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوة الله ربه ما لئن آتينا صالحا لناكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا في ما آتاهما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 أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب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 وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مزهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوالهم يمد دونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تتهب آية قالوا له لجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ان الذين عند ربك لا يستطيعون تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون